من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وَأَسْرَارُ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاسُ أَحْلَامٍ بَلِ تراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت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 فاسألوا أَهْلَ الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جَسَدًا لا يَأْكُلُونَ الطعام وما كانوا خالدين Then we gave them the promise, then we gave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 وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَلَمَّا أَحَسُّبَ إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا انا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ لَوْ أَرَدْنَا أَن نَّتَّخِذَ لَهْوًا لَّاتَّخَذْنَاهُ اتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمعه فإذا هو زاهق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 ما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا This is the view of those who were with me and the view of those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 وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدَا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُقْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ يقول ومن يقول منهم انني اله من دوني فذلك ناجيه جهنم كذا لَكَ نَجَازِي الْعَالِمِينَ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقَمْ فَفَتَقْنَاهُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسيا أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا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 افان مت فهم الخالدون كل نفس ذائقه الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنه والينا ترجعون وَإِذَا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل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 قُل مَن يَكْلَؤُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ أَمْ لَهُمْ آلِهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِن دُونِنَا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 افلا يرون اننا ناخذ الارضا ننقصها من اطرافها افهم الغالبون قل انما انذركم بالوحي ولا يسمع الصم دعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا انا كنا ظالمين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 وَهَاذَاذِقُرُّ باَارَكُن أَزَلن أَفَأَن تُبم لَهُ كِرُ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 أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ظلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ وتالله لأكيدن أَصْنَامَكُمْ بعد أَن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إِلَّا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون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 ظالمون، ثم نكسوا على رؤوسهم، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. قال أَفَتَعْبُدُونَ مِن ولله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افئد لكم ولما تعبدون من دون الله افلا تعقلون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 وأرادوا به كيداً فاجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين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 وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له جئناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا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 وسخرنا مع الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين وعلمناه صنعه لبوس لكم لتحصنكم من باسكم فهل انتم شاكرون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 ومن الشياطين من يوصون له ويعملون عملاً دون ذلك وكنا لهم حافظين